لأنك ربي عشت عمري آملا محبا لغيري شاديا بمحبتي لأنك ربي عشت عمري آملا محبا لغير شاديا بمحبتي حبتي أيا رحمن العان أيا رحم العالي المريض إذا دعا, إذا دعا ضعيف والضعف قوتي أيا رحم العام المريض إذا دعى ضعيف أنا يا رب والضعف قوتي عقفت يا رب رحمتي أحبك حب العين فتسق تحت نورك مهجتي وأفرح حتى بالبكاء لأنه يطهرني يلقي السنى فوق ذن معك وباسمك أستند الغمام. وباسمك أستند الغمام عطاءه وباسمك أرجو الريح تهدي سفينة